أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطاهر جزيرة العرب من الشرك فبعد فتح مكة لم يصبح هناك قوة تقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين إلا الطائف عرفنا من قبل أن الطائف هي المدينة الثانية في القوة في الشهرة بعد مكة والنبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة حاول أن يهاجر إليها ولكن وجد أهلها ك حال الوجد حال أهلها كحال أهل مكة تختلفون كثيرا فلهذا رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة مرة ثانية غزوة حنين بهذا الفتح العظيم وسقوط دولة الأوثان لما سقطت هذه الدولة دولة الأصنام في في مكة دانت للإسلام جموع العرب كثير من العرب بدأوا يدخلون دين الإسلام ودانوا له لأنهم كانوا ينتظرون ما تفعل قريش. فإذا أسلمت قريش وإذا فتحت مكة فإن الأمر بالنسبة لغيرهم أصبح سهلا دانت للإسلام جموع العرب ودخلوا فيها أفواجا من قبل كان يأتي الرجل إلى النبي مسلم كان يأتي الرجلان كان يأتي ثلاثة ولكن أن يأتي قوم أن يأتيه خمسة عشرة يقولون يا رسول الله جئنا نبلغك بإسلام قومنا فإن هذا, هذا حدث بعد فتح مكة كان بعد فتح مكة يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الوفد من الناس يسلمون ويأتيه في اليوم الواحد وفد ووفدان وثلاثة يعلنون إسلامه بهذا الفتح العظيم وسقوط دولة الأوثان دانت للإسلام جموع العرب ودخلوا فيها أفواجا أما قبيلتا هوازن وثقيف فأدركتهما حمية الجاهلية قبيلة هوازن وقبيلة ثقيف ما زالت في قلوبهما العصبية الجاهلية واجتمع الأشراف منهم للشورى كبار القوم اجتمعوا للمشاورة وقالوا قد فرغ محمد من قتال قومه ولا ناهية له عنا طيب هؤلاء لم يذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء فكروا في هذا قبل تحرك النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنه قاتل قومه إنه فتح بلاده ولا شيء ينهاه عن دخول بلادنا لا ناهية له عنا فلنغزه قبل أن يغزونا فأجمعوا أمرهم على ذلك أجمعوا يعني اتفقوا اتفقوا في أمرهم على هذه المسألة وولّوا رئاستهم مالك ابن عوف النصري ووضعوا رئاستهم في رجل اسمه مالك ابن عوف شاب له خبرة ذكي سيد في القوم يا مالك أنت أميرنا ولتجمع الجيش للكتاب رئاسة نعم رئاسة يعني جعلوه رئيسا فاجتمع له من قبائل العرب جموع كثيرة فين بن سعد بن بكر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم مستعد عن فيهم وكان في القوم دوليد بن الصمة المشهور بأصالة الرأي وشدة البأس في الحرب طيب مالك بن نصري مالك ابن عوف النصري كان أميرا على الجيوش واجتمع مع مالك كثير من الناس منهم بن سعب الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم قد رضع فيه حنيمة السعدية وقومها هؤلاء منهم وكان في القوم رجل اسمه دريد بن السمة دريد بن السمة مقاتل شجاع قوي البأس ولكنه في ذلك الوقت كان كبير السم لا يستطيع القتال ولكن ما زال عقله واعيا وما زال خبيرا بالقتال وما زال يطلبون رأيه ومشورته فيقول فعل كذا ولا تفعل كذا لو خبرة في القتال كان في القوم دولايد دو بن الصمة المشهور بأصالة الرأي له رأي أصلي له رأي قوي وشدة البأس ومشهور بشدة البأس في الحرب له قوة وصلابة وقت القتال ولكنه في هذه المعركة لم يقاتل لم يكن له في هذه الحرب إلا الرأي في هذه المعركة كانت سنه قد كبرت ولا يستطيع القتال بجسمه ولكنه ما زال قوي العقل قوي الراي. ثم إن مالك بن عوف أمر الناس أن يأخذوا معهم نسائهم وزوجاتهم وأموالهم. مالك هو من هو رئيس الجيش. قال اجتمعوا جميعا وليأخذ كل واحد منكم معه نسائهم. كل واحد يأخذ زوجته وأولاده معه. وليأخذ أولاده. وليأخذ ماله معه. لماذا؟ قال هذا يكثل العدد نظرر بعدد كبير من وجه ثاني كل واحد يقاتل يعلم أنه إذا هرب من القتال أو أنه إذا ضعف في هذا القتال سيخسر ماله وسيخسر زوجته وأولاده كل شخص يفكر في الهروب من المعلكة يعلم أنه إذا هرب ستخذ زوجه في الغناء وسيوخذ أولاده وسيوخذ ماله فعند ذلك يقاتل بأشد ما يكون يكون قلبهم مجموعا على القتال ولا يهرب فلما علم ذلك دريد دريد صاحب خبرة رجل كبير سأل مالكا عن السبب يا مالك لما أخذت النساء والأموال معكم فقال صوقت مع الناس أموالهم والذجاريهم الأموال هي النقود والذجاري هم الأولاد ونساءهم لأجعل خلف كل رجل أهله وماله يقاتل عنه أردت أن أجعل خلف كل إنسان ماذا؟ أهله وماله لكي يقاتل بصدق فقال له درين يا مالك وهل يرد المنهزم شيء؟ هل تظن أن وقت الخسارة وقت الهروب هل تظن أن الهارب يمنعه شيء؟ إذا جاء وقت الهروب يهرب انظر قبل سنة إلى الكورونا عندما جاءت الكورونا كل واحد يسمع أن أباه مريض أن زوجه مريضة أن أمه مريضة كان يهرب كان يبتعد وهو أبوه وهي أمه وهذه زوجه وهذا ولده قال له هل تظن أن الهالب من القتال يمنعه شيء؟ إذا وقع في قلبه الرعب والهروب سيهرب، ولو أخذ ماله ولو أخذ ولده ولو أخذ نسائه سيهرب. هل يرد المنهزم شيء؟ يا مالك خذ برأيي إن كانت لك هذه الحرب إذا كانت هذه الحرب لنا إذا فزنا فيها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه يعني هذه الحرب إن كانت لنا فلن ينفعنا فيها إلا رجل قوي شجاع بسيفه لا تقل بنسائه بسيفه هو يقف يكون من الداخل يريد الكتاب فهمنا إلا رجل بسيفه ورمحه وإن كانت الحرب علينا طيب ماذا لو خسرنا ستكون فضيحة سنفضح بين العرب أخذت نساؤنا عبيدا أخذ أولادنا عبيدا هذا, هذا ذل كبير نحن أولى بنا أن لا نأخذهم فإن فزنا فهذا المطلوب وإن خسرنا فأموالنا ونساؤنا بعيدة بعيدة عن, عن الكتاب فيقال خسر الحرب ولا يقال خسر أمواله وخسر نساءهم وأولادهم إن كانت عليك قال إن كانت لك يعني الحرب لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك فلم يقبل مالك مشورة ضريد مالك قال أنا شاب أنا أعرف الحرب هذا رجل كبير السن قد ذهب عقله لم يقبل مالك مشهورة دريد ما أقض برأيه وجعل النساء صفوفا وراء المقاتلة قال الجيش يقف في الأمام والنساء تكون في صفوف خلف المقاتلة ثم جعل وراء النساء الإبل ثم جعل البقر ثم جعل الغنم وهكذا يعني كل الأموال معهم إبلهم بقرهم غنمهم كل شيء معهم جعلهم خلف الصفوف جعل النساء خلف الرجال وجعل الأموال خلف النساء أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لما بلغه أنها وازن وثقيفا يستعدون لحربه أجمع رأيه على المسيح إليه لما وصل الخبر إلى النبي أن ثقيفا وأن الثقيف أهل الطائف وهوازن الآن يجتمعون للقتال بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرتب نفسه وأجمع رأيه يعني نوى على المسيح إليه وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة ومعه 12 ألف غازي النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لفتح مكة بعشرة ألاف مقاتل أسلم ألفان آخران في هذين اليومين في هذه الأيام الخمسة أسلم ألفان من أهل مكة وممن حولها فهمنا أو أكثر فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ومعه اثنا عشر ألف مقاتل فهمنا منهم ألفان من أهل مكة، أهل مكة وما حولها من الذين أسلموا جددا، وطبعا ليس الذين أسلموا ألفان الذين أسلموا أكثر، لأنه أسلم رجال ونساء وأطفال وكبار وصغار الذين خرجوا مقاتلين مع النبي صلى الله عليه وسلم خرج ألفان مع العشرة الذين جاءوا أصلهم. في جيش كان أكثر من عشرة ألاف أيضا كان بهذا العدد تقريبا وسيذكر هنا وخلج أهل مكة ركبانا ومشاتا حتى النساء يمشين من غير ضعف يرجون الغنائم خرج الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى النساء خلجت ولكنك لا تقاتلين قالوا هذه حرب مضمونة جيش كبير جيش منتصر سيذهبون، سيفوزون، سنأخذ الغنيمة. فأقول كنت موجودة أخذ شيئا من الغنيمة. يرجون الغنائم، وخرج في الجيش. ثمانون من المشركين. منهم صفوان بن اميه نحن عرفنا أن صفوان طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يمهله شهرين. قال اعطني شهرين افكر فقال النبي بل أربعة عشر. هذا كنا ورد بأثر ضعيف ولكن مرهويا فخرج صفوان بن أمية وسهيل بن عمل ولما قرب الجيش من معسكر العدو صف النبي صلى الله عليه وسلم الغداء الغزاء لما اقتربوا من أماكن القتال بدأ النبي يصف الجيش يرتبه ويقفه صفوفا صف النبي صلى الله عليه وسلم الغزاه المقاتلون من الغزو وعفد الألوية الألوية جمع لواء هؤلاء المهاجرون لهم راية هؤلاء الأنصار لهم راية بنو فلان لهم راية وبنو فلان وكل مجموعة عليها أميرها منها فاعطى النبي صلى الله عليه وسلم لواء المهاجرين لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأعطى لواء الخزرج للحباب بن المنذر رضي الله عنه وأعطى لواء الأوس لأسيد بن حضير رضي الله عنه وهكذا أعطى النبي ألوية لقبائل العرب الأخرى ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم بغلته ولبس عيني. عادته أن يلبس, أن يلبس النبي صلى الله عليه وسلم درعا الدرع فوق الحديد الذي يحفظ الجسم من ضرب السيف لبس النبي في هذه الغزوة دلعين لبس دلعا ثم لبس دلعا فوق الدل ثانيا ولبس البيضة ما يتحفظ الرأس والمغفر ما يغطي الوجه فلابس بيضة ولبس مغفرا فوقها يغطي وجهه من الحديد من الحديد نعم هذا وقد أعجب المسلمون بكثرتهم فلم تغن عنهم شيئا في هذه المعركة ولأول مرة بدأ المسلمون بدأ عامة المسلمين يفكرون في أسباب الأرض ليس في أسباب السماء يعني هم ليسوا مشركين لم يكفلوا لم يرتدوا ولكن قالوا عددنا كبير نحن اليوم لا نخسر كانوا من قبل يقولون نحن نتوكل على الله الله تعالى ينصرنا ولو كنا قليلاً نحن لا نقاتل عدونا بعدد ولا بعده نحن نقاتلهم بهذا الدين وبإيماننا الذي نؤمن به اليوم ضعفت قلوبهم فقالوا عددنا كبير ونحن نفوز بهذا العدد فقدر الله تعالى أن يبتليهم في أول المعركه لكي لا يظم هذا الظلم فابتلاهم الله تعالى في أول المعركه بأن هاجمهم المشركون فجاه فتفرق الناس ولم يستطيعوا الرد في أول الأمر أعجب المسلمون بكثرتهم فلم تغن عنهم كان لم تنفع عنهم شيئا فإن مقدمة المسلمين توجهت جهة العدو فخرج لهم كمين كان مستترا في شعاب الوادي وفي مضايقه في أماكن الضيقة وقابلهم بنبل كأنه الجراد المنتشر فلو أعنّا تخيلهم متقهقرين ولما وصلوا إلى من قبلهم تبعوهم في الهزيمة لما لاحقهم من الدهشه أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فثبت على بغلته في ميدان القتال وثبت معه قليل من المهاجرين والأنصار منهم أبو بكر وعمر وعلي والعباس وابنه الفضل وابو سفيان بن الحارث. وأخوه ربيعه ابن الحالث ومعتب بن أبي لهد وكان العباس آخذا بالجام البغلة وكان أبو سفيان ابن الحالث آخذا بالغكام وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي إلي أيها الناس ولا يلوي عليه أحد وضاقت بالمنهزمين الأرض بما رحوا ال ال ال رجل عندما يريد أن يهدم بيتا طيب لا يحتاج إلى آلات عظيمة لهدم البيت بل إنه يعتمد في هدمه للبيت على البيت نفسه كيف؟ يأتي إلى أسفل مكان في البيت إلى مكان أسفل ويبدأ في كسره فهمنا فإذا كسر هذا المكان ابتعد الرجل فقط وإذا بالبيت بوزنه بثقله ينزل فجأة ينزل مجلة واحدة فينهدم فإن انظر إلى قطعهم للشجر هو يضرب بعض الضربات تحت ثم معهم حبل يشدونها قليلا شدة قليلا فعند ذلك وزنها هو الذي وزنها هو الذي يكسرها نفس الشيء حدث مع المسلمين المسلمون عددهم كبير يتقدمون إلى هذه المعركة فهمنا؟ مطمئنين إلى عددهم واثقين بأنهم يفوزون فهمنا؟ فقدر الله تعالى أن جهز العدو لهم كمينا الكمين هو الخطة اختفى جيش المشركين في الأماكن في الأودية الأودية هذه الأماكن بين الجبال اختفى الجيش في الأودية بين الجبال وخلف الجبال وفي الأماكن المستطرة وانتظروا جيش المسلمين في هدوء هم ينتظرون فجاء جيش المسلمين مطمئنا ولم ينتبه إلى وجود مثل هؤلاء فتقدم جيش المسلمين وبينما هو يتقدم وجد العدو يخرج من من اليمين ومن الشمال ومن فوق الجبال يضربونهم بسهام كأن المطر, كأن المطر نزل عليه. هذه مفاجأة ما كان المسلمون مستعدين المسلمون يظنون أن العدو ما زال في الأمام فجأة وجدوا الضرب يأتي عليهم من كل جهة الشخص الذي هو قوي ثمين طيب وأقوى منك إذا انتظرته مستترا في مكان وعندما دخل ضربته ضربة قوية ضربته عصا فوق رأسه تجده يعني يهتز ما كان مستعدا لمثل هذا حدث ذلك للمسلمين فالتفت المسلمون وبدأوا يهربون من هذا النبل الكثير فهمنا لما هرب هذا الفريق مقدمة الجيش لما هربت ورجعت إلى الخلف رجعوا قابلوا من قابلوا المسلمين الآخرين الذين لم يعرفوا بالأمر فهربوا معهم وبدأ الناس بدلا من أن كانوا يتوجهون إلى القتال بدأ الناس يتوجهون إلى الخلف وكل واحد من المسلمين يسأل ماذا حدث حدث قتل وكذا والناس يهربون معه معهم والنبي صلى الله عليه وسلم متعجب الناس الذين كانوا يتقدمون الآن يهربون جميعا وقف النبي وثبت معه عدد قليل والفوضى كثيرة تعرف عندما يحدث حادث عندما يحدث مشكلة في المسجد والإمام يقول للناس اسمعوا لا أحد يسمعه أصلاً الصوت ملتفع هذا يضرب هذا هذا يشد هذا هذا يقطع صوب هذا أيها الناس لا أحد يسمع فالنبي صلى الله عليه وسلم ينادي الي أيها الناس تعالوا هنا أين تذهبون ولا أحد يسمع وفي هذا الوقت ثبت بجانب النبي صلى الله عليه وسلم عدد قليل منهم علي رضي الله عنه منهم أبو بكر وعمر منهم العباس رضي الله عنه كان يمسك بلجام بغلة النبي صلى الله عليه وسلم كنا لجام ما يوضع في فم الحصان من الحديث كان يمسك لجام النبي بلجام بغلة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الجهة الأخرى كان أبو سفيان بن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسك بالكاب البغلة كنا لكاب هذا حزام الظهر كان يمسك بالكاب بغلة النبي صلى الله عليه وسلم وكان معتب ابن عبي جاهد ابن عبي كان موجودا وبعض من الصحابة ثبتوا بجاذب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي ينادي إلي ايها الناس اجتمعوا الي تعالوا هنا أين تذهبون ولا يلوي عليه أحد لا يلوي يعني لا ينتقل لا يرجع أحد لا أحد يسمع الناس في خوف وهذه نتيجة كل في الإيمان أو ضعف الإيمان في وقت ما كنا هم مشركون كلنا انظر ضعف الإيمان قليلا فكانت هذه النتيجة فماذا لو كان الضعف أكثر؟ النبي ينادي ولا أحد يجيب وضاقت عليهم الأرض بما رحبت هم يهرعون الذي يهرع يشعر أن الأرض قد ضاقت عليه وأنه لا يدري أين يذهب أما رجال مكة هذا الجيش كان كم عشر ألفان من أهل مكة هؤلاء الألفان من أهل مكة أسلموا قبل أسبوع ليسوا مؤمنين متمكنين متيقنين صادقين هم أسلموا وكان إسلامهم حديثا فبدأ أهل مكة يشكون ويتكلمون أما رجال مكة الذين هم حديث عهد بالإسلام والذين لم ينزعوا عنهم ربقة الشرك ربقة في الأصل هي الحبل يربط في قدم الحيوان فإنه يجبطون في قدم الجمل أو في قدم البقرة حبلا ويتركونها تأكل فيما حولها وكل هي تأكل بطول الحبل كلما أطال لها الحبل هي ترعى في هذا الموضع فهذا الذي يوضع في القدم يسمى ربقه فهؤلاء قوم مسلمون جدد ليسوا مشركين ولكن ما زال الشرك قريبا منهم هم لم يغتسلوا من الشرك ما زال كان مشركا قبل أيام وقد اسلم فينا. فما زال إيمانه ضعيفا فهؤلاء المسلمون الجدد منهم من فرح منهم من فرح بهذا جيد إن محمدا قد خسر سنعود إلى حياتنا التي كنا عليها هذا فرم ومنهم من ساءه هذا الإضبار منهم من حزن لأجل هذا كيف يهرب الناس نحن دخلنا في الدين لكي يهرب الناس ويخافوا من من, من القتال قال أبو سفيان ابن حجر لا تنتهي هزيمتهم دون البحر أبو سفيان إسلامه ضعيف في ذلك الوقت رأى الناس يهربون ليس هربا عاديا لاحظ أن الذي يهرب ربما يعني يمشي وربما يجري هذا الذي يجري دليل على شدة خوفه لماذا جرى؟ فهمنا فابو سفيان رأى الناس يجرون مسرعين. أبو سفيان من السرعة يقول هؤلاء لا يتوقفون قبل البحر يعني سيظل يجري لن يتوقف قبل أن يصل إلى البحر من شدة ما رآه من هروبه قال أبو سفيان متعجبا من هذا قال لا تنتهي هزيمتهم دون البحر وجاء رجل أخ لصفوان بن أمية صاحب له وقال له الآن بطل السحر إن محمدا صلى الله عليه وسلم فاز علينا في مكة بسحر واليوم بطل السحر فقال صفوان وهو على شركه على رواية ماذا أنه كان ممهلا لشهرين قال صفوان قسكت فض الله فاك فض الله فاك يعني أفرغ الله فمك والمعنى أفرغه من الأسنان وكانوا يقولون هذا بمعنى كسر الله أسنانك يعني يعني لا تستطيع الطعام لا يعني هذا دليل على كبر السن وعلى ضعف الجسم أصدق فض الله فك يعني أفرغ الله فمك من الأسنان يعني كسر الله أسنانك والله لا يربني يربني يعني يحكمني يصبح ربا علي أمينا والله لأن يربني رجل من قريش خير من أن يربني رجل من هوازن يعني يكون سيدي رجل من قريش هو من أهلي هو من قومي اميري من قريش أفضل من أن يكون اميري من هوازن أفضل من أن يكون من ثقيف أنا لا أقبل بأن يكون رئيسي شخصا من غير قومنا ومر عليه رجل آخر وهو يقول أبشر يا صفوان أبشر بهزيمة محمد وأصحابه فوالله لا يجبرونها أبدا أبشر يا صفوان افرح قد هزم محمد وأصحابه والله لا يجبرونها الجبر هو الإصلاح يكون بعد كسر العظم يقولون جبر العظم ولهذا يسمون هذا الخشب الذي يضعون يسمونها جبيرة جبيرة لأنها تصلح تصلح العظم المقصول فهو يقول هذا كسر لمحمد وأصحابه, وأصحابه والله لا يجبرونها أبدا لا يجبرونها يعني لا يقومون بعد هذه الهزيمة قد كسر جيش محمد ولن يفوز أبشر يا صفوان أبشر بهزيمه محمد وأصحابه فوالله لا يجبرونها أبدا فغضب صفوانه أكثر حتى وإن كان على الشيخ على هذه اللواية غضب صفوان وقال أتبشرني بظهور الأعراض أنت بأي شيء تبشرني نحن سادة العرب نحن اهل مكة هل تبشرني بنصرة البوابين وال وأهل الصحراء الذين ليس لهم قيمة تبشرني بنصرتهم علينا أتبشرني بظهور الأعراض قال عكرمة ابن أبي جان لذلك الرجل كانوا كونهم لا يجبرونها أبداً ليس بيدك الأمر بيد الله ليس إلى محمد منه شيء يعني أما عكلمة فظهر إيمانه عكلمة الذي أسلم أيضا متأخراً ظهر إيمانه عكلمة فقال للرجل الذي يقول والله لا يجبرونها قال أما قولك هزمه نعم هذا ظاهر الآن يهربون أما كونهم لا يصلحونها لا يجبلونها لا هذا ليس لك يعني ليس لك أن تقول لن يفوز أبدا لأن الدنيا تتقلب ونحن لا ندري ماذا يكون في المستقبل والأمر ليس إليك بل الأمر ليس إلى محمد محمد صلى الله عليه وسلم هو لا ينصر القون الله هو الذي ينصره فقال ليس بيدك قال هذا الأمر ليس بيدك الأمر بيد الله ليس إلى محمد منه شيء فإن عليه اليوم فإن العاقبة له غدا يعني إذا هزم اليوم قد هزم من قبل في أحد يعني ليست المعاركة مرة واحدة قد هزم في أحد فإذا غلب اليوم فسيغلب غدا هكذا الدنيا إن أديل عليه يعني إذا كانت الدولة عليه الدولة يعني الدائرة إذا كان اليوم هزم فإنه يفوز غدا فإن العاقبة يعني النتيجة تلو غدا فقال سهيل متعجبا من عكلمة أو وجد عكرمة يقول عكلمة أسلم قبل يومين وجد سهيل سهيل صاحب صلح الحديبية وجد عكلمة يقول إن الأمر بيد الله وإن محمدا إن هزم اليوم فإنه يفوز غدا وليس محمد هو صاحب الأمر الله صاحب الأمر فقال له سهيل هو إن شاء الله أصبحت الشيخا أنت كنت قبل يومين مخالفا له ماذا حدث لك قال سهيل سهيل بن عامر يقول لأكرمة والله إن عهدك بخلافه لحديث يعني كنت مخالفا له حديثا قبل قليل ما كان هذا قبل عشرين سنة قبل أيام كنت مخالفا له إن عهدك يعني إن ما عرفناه عنك بخلاف محمد صلى الله عليه وسلم لحديث قبل عشرة أيام كنت تأخذ الشباب وتخرج للكتاب وقتلت أمام خالد بن الوليد فقال له يا أبا يزيد رضع كلمة على صعيد يا أبا يزيد إن كنا على غير شيء نحن يا أبا يزيد دعنا نتكلم الحق والله نحن ما كنا شيئا نحن كنا نعرف هذا نحن كنا نعبد حجرا ونعرف أن الحجر لا ينفع ولا يضر. نحن نعرف قال يا أبا يزيد إن كنا على غير شيء وعقولنا ذاهبة يعني عقولنا كانت بعيدا نعبد حجرا لا يضر ولا ينفع يعني دعنا نصدق مع أنفسنا الآن ليس يعني نحن نتكلم بيننا نحن نعرف الحال هل تعتقد أنت بنفسك أن هذه الحجارة التي كنا نعبد كانت تنفعنا أو كانت تضرنا؟ نحن فقط نربح بها الأموال من الناس ونقول نحن سادة البيت وادفع لهذا الصنم لكي يشفيك وادفع لهذا لكي يعطيك ولكن نحن نعرف حقيقة هل هي تنفع هل هي تدور فهمنا وبلغت هزيمة بعض الفاجين مكة يعني بعض الهاغبين من شدة الهروب وصلوا إلى مكة والأخبار وصلت إلى داخل مكة أن جيش محمد صلى الله عليه وسلم هزين هذا كله والنبي صلى الله عليه وسلم واقف في بكانه ينادي الناس ويقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب أنا النبي لا كذب أنا النبي الحق أنا محمد ابن عبد المطلب والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الآيات لا يعرف الشعر قال الله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له النبي لا يعرف الشعر ليس فقط هذا بل ولا يجوز له ولا يستطيعه أصلا ولكن ما هذا هذا شعر قال العلماء هذا من كلام العرب جاء موافقة يعني العرب لأنهم أصحاب اللغة احيانا تجد كلمة من كلامهم جاءت مناسبة لأسلوب شعر ولكن النبي لا يقول شعرا يعني لا يقول قصيدة ملتبة قصيدة كاملة نعم أحيانا تجد كلمة احيانا حتى بين الناس تجده يقول كلمة تقول أصفحت تقول حكمة تقول شعرا فهو لم يقصدها ولكن جاءت هكذا ملتبة والنبي يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب طيب والناس لا يستمعون فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم كان قوي الصوت صوت العباس كان مرتفعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس وكان جهولي الصوت نادي بالانصار يا عباس يا عباس نادي الناس نادي على الأنصار فنادى العباس يا معشر الأنصار العباس رضي الله عنه صوته ملتفع يا معشر الأنصار يا أصحاب يا باعة رضوان باعة رضوان التي بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم فيها طيب ورضي الله عنهم عند هذه البيعة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر يا أصحاب باعة رضوان فأسمع من في الوادي العباس صوته قوي فأسمع من بالوادي. الوادي قلنا هو المكان بين الجبلين المكان المنخفض فإذا بصوت العباس يسمع الناس وصال الأنصار يجيبون لبيك لبيك ماذا تريد ويريد كل واحد منهم أن يلوي عنان بعيره فيمنعه من ذلك كثرته الأعراب المنهزمين فيأخذ درعه فيقذفها في عنقه ويأخذ سيفه وتلسه وينزل عن بعيده ويخلي سبيله أصبح الأنصار يعودون إلى من؟ يعودون إلى صوت العباس ينادي العباس والأنصار يعودون فحتى إن الواحد منهم يريد أن يعود يريد أن يحول جمله والجمل لا يريد من كثرة المنهزمين هذا مثل الماء عندما يجري هو يحول الجمل الجمل لا يريد أن يتحول فإذا بالرجل يضع دلعه على يضع دلعه في رقبته يلبسها ويحمل سيفه ورمحه ويقفز ويترك الجمل ويعود ماشيا يأخذ دلعه فيقذفها في عنقه ويأخذ سيفه وتلسه التلسه هي التي يحملها في يده يصد بها الضربات وينزل عن بعيره ويخلي سبيله يتركه لأن البعيد لا يطاوعه والبعيد لا يريد أن يعود فيما؟ فيتركه ويعوده ويأم الصوت يأم الصوت يعني يتوجه إلى الصوت حتى اجتمع حول رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع عظيم منهم حتى بدأ يجتمع حول النبي جماعة كبيرة وأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وعند ذلك أنزل الله الطمانينه على المؤمنين وأنزله الله السكينة والهدوء على قلوبهم وأنزل جنودا لم يروها، أنزل الملائكة جنودا تقاتل مع المسلمين فكر المسلمون على عدوهم يدا واحدا كروا بمعنى هجموا عند ذلك رجع المسلمون على العدو هجموا على العدو هجوما واحدا مره ثانية فانتكث فتل المشركين امتكت يعني تفرج والفتل الفتل تعرف الحبل الحبل كيف يصنع يكون من شعر صغير من شعر صفيف يجمع بعضه إلى بعض ثم يضم بعضه على بعض هذا يسمى فتلا تفعوني الفتل هو الخيوط الرفيعة عندما يجتمع بعضها على بعض فتصبح حبلا هذا يسمى فتلا المعنى هنا انتكث فتل المشركين المشركون الذين كانوا فتلا واحدا مجتمعين أمام المسلمين لما هاجمهم المسلمون بدأ فتلهم ينفكوا بدأوا يتفرقون بدأوا يضعفون وتفرقوا في كل وجه لا يلون على شيء لا يلون نصر الله المسلمين فإذا بالمشركين يتفرقون ويهرجون لا ينظر أحد خلفهم لا يلوون على شيء يعني لا يلتفتون إلى شيء من الأموال والنساء والذغالي الأموال النقود من الإبل من البقر من الغنم من الذهب من الفضة والنساء الزوجات والذغالي الأطفال وتبعهم المسلمون بدأ المشركون يهربون والمسلمون يتبعونهم وانقلبت المعركة تابعهم المسلمون يقتلون ويأسلون يقتلون من أرادوا يأسلون من أرادوا فأخذ النساء والذلالي وأسروا كثيرا من المحاربين وهرب من هرب وجرح في هذا اليوم خالد بن الوليد رضي الله عنه جراحات بالغة خالد في هذه المعركة جرح بجروح شديدة في هذه المعركة وأسلم ناس كثيرون من مشرك مكة وكثير من الناس الذين كانوا من أهل مكة متوقفين أو متشكهين أسلم كثير من الناس لما رأوه من عناية الله بالمسلمين لما رأوا أن الله حفظ المسلمين في هذا اليوم هذا والذي حصل في هذه الغزوة درس مهم من دروس الحرب هذا الذي حدث درس مهم جدا من دروس الحرب فإن هذا الجيش دخلوا أخلاط كثيرون هذا الجيش لم يكن جيشا واحدا صافيا جيش النبي صلى الله عليه وسلم بل فيه اختلاطات فيه مسلمون فيه منافقون فيه مؤمنون مسلمون جدد فيه مؤمنون أصليون من الأنصار والمهاجرين الأولين فيهم من كان منافقا فيهم من أسلم حديثا فيهم من كان يريد الغنيمة وجاء مع الجيش يريد الغنيمة فهذا الجيش دخله أخلات كثيرون من مشركين وأعراب وحديث عهد بالإسلام وهؤلاء سيان سيان عندهم هؤلاء سيان عندهم نصر الإسلام وخذلانه هؤلاء المشركون والمنافقون يستوي عندهم فاز الإسلام خسر الإسلام هم لا يهتمون به أصلا الذين خرجوا مشركين يريدون الغنيمة لا فرق عندهم فاز المسلمون أو خسروا الذين نافقوا لا فرق عندهم فاز الإسلام أو خسر لأنهم لا يهتمون بأمر الدين ولذلك لهذا السبب باضل هذا الفريق لأول صدمة إلى الهزيمة لهذا السبب هذا الفريق عند أول الأول شدة هربوا عند أول المصيبة ذهب إلى الهزيمة وكادت تتم الكلمة على المسلمين يعني كادت الكلمة تكون على المسلمين يعني يخسرون ويهزمون لولا فضل الله تعالى فلا ينبغي أن يكون في الجيش إلا من يقاتل خالصا مخلصا من قلبه لا ينبغي أن يكون في الجيش إلا من هو مؤمن خالص من قلبه ليكون مدافعا حقا عن دينه فلا تميل نفسه إلى الفرار خشية مما أعده الله للفاجين من أليم العقاب نحن نريد المؤمن الخالص الذي يقاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا يكون مؤمنا مخلصا لهذا فهمنا لكي لا تميل نفسه إلى الفرار خشية من القتال علما بأن الله تعالى يجازي الصابرين خير الجزاء ويعاقب الهاجبين الفارين شر العقوبة وأليمها تم النصر للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجمع السبي والغنائم السبي هم العبيد هم النساء والأطفال والعبيد وأمر بجمع الغنائم من الأموال وكانت الغنائم كثيرة جداً كانت نحو أربعة وعشرين ألف بعين أربعة وعشرون ألف جمل قبل قليل كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يدفع دية لرجلين كتلا خطأا الدية مئة جمل فكان النبي يذهب إلى اليهود لكي يساعدوه في دفع الدية مئة جمل هذا شيء كثير فما بالك في غنيمة أربعة وعشرون ألفا في يوم واحد هذا شيء كثير أربعة وعشرون ألف بعيل وأكثر من أربعين ألف شاة أربعين ألف خروف عدد كبير وأربعة آلاف أوقية من الذهب من الفضة وهكذا غنيمة عظيمة جدا لماذا لماذا لأن الله قدر أن مالك ابن عوف هو جمع الغنيمة بنفسه جاء بالجاله والنساء معهم والأطفال معهم والأموال معهم فكل شيء مجتمع فإن النساء موجودة الأطفال موجودون الأموال موجودة كل شيء مجتمع فهذا سهل الأمر بدلا من أن يغنم المسلمون شيئا ثم يذهبون إلى بلادهم لكي ياخذوا غنيمة هو جمع كل شيء وجاء به فكانت الغنيمة عظيمة فجمع ذلك كله بمكان اسمه الجعرانة أما المشركون فتفرقوا ثلاثة فرق فرقة لحقت بالطائف فرقة ذهبت إلى الطائف الطائف مدينة مثل مكة كبيرة لها أيضا أسوار تغلق كما اليهود يفعلون لها أسوار تغلق ولها حماية ولها أبواب فريق هرب إلى الطائف تمام وفريق لحق بنخلة مكان وفلقه عسكرت بأوطاس اوطاس هذا في أرض حوازل فليكم في اوطاس فليكم في نخلة، فليكم ذهب الى الطائف فارسل النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الفرقه الاخيره لاوطاس ارسل النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الفرقه ابو عامر الاشعريه في جماعه منه ابو موسى الاشعريه ابو عامر هو ابن عمي ابي موسى الاشعريه وابن عمي ارسل النبي صلى الله عليه وسلم فريقا من المسلمين الى هؤلاء القوم باوطاس وجعل عليهم اميرا ابو عامر الاشعري رضي الله عنه في جماعه منهم ابو موسى كان ابو موسى معه في الجيش فصال اليهم وبددهم بددهم يعني فرقهم هؤلاء لما سمعوا ان جيش المسلمين قادم تفرقوا وهربوا فضافنا بما بقي معهم من الغنائم ففاز من فاز المسلمون بالغنيمة التي كانت مع هذه الفرقة وهربت هذه الفرقة واستشهد فيها أبو عامل الذي هو أمير الجمعية أمير المجموعة فجنا استشهد أبو عامل في هذه الغزو وخلف على الغزاة ابن أخيه طيب وقبل أن يموت أبو عامل نادى أبو موسى يا أبو موسى أبو عامل هو عم أبي موسى الأشعري. قال يا أبا موسى أنت الأمير من بعدي فتأمر أبو موسى الأشعري على المسلمين ثم رجع بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال وخلف على الغزاك ابن أخيه أبا موسى فرجع ظافرا منصورا طيب هذا بالنسبة لمن؟ لأهلي أو طاس ثم تجهز النبي صلى الله عليه وسلم لغزو الطائف فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى الطائف بالجيش لأن الطائف أقوى عدد الجيش الذي هرب إليها أكبر الطائف مدينة محكمة مغلقة لم تكن أرضا فارغة مفتوحة فصار النبي صلى الله عليه وسلم بمن معه إلى الطائف ليجهز على بقية حياة ثقيف ليجهز يعني لينهي على الباقي منهم من ثقيف ومن تجمع معهم من هوازم وجعل النبي صلى الله عليه وسلم على مقدمة الجيش خالد بن الوليد ومر النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق بحسن لمالك بن عوف النصري فأمر بهدمه في الطريق مر النبي على بناء هذه مزرعة كبيرة وعليها بناء لمالك بن عوف من مالك بن عوف هو أمير جيش هوازم هو الأمير الذي كان على الجيش مر النبي بهذا الحصن ببناء ببيت لمالك بن عوف فأمر بهدمه ومر النبي صلى الله عليه وسلم ببستان بحديقة لرجل من ثقيف قد تمنع فيه مر النبي بمزرعة من النخل فيها رجل من ثقيف مع أهله تمنع فيها قال النبي يخرج قال لا أخرج أنا في مزرعتي وأغلق الأبواب هذا رجل مع أهله رجل بزوجته بأولاده ليس بجيش كبير أخرج قال لا أخرج أنا في مزرعتي وأغلق أبوابه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخرج وإلا حرقنا عليك بستانك إما تخرج وإما نحرك البستان عليك بالنار فامتنع رجل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحرقه قال أحركوا البستان ولما وصل المسلمون إلى الطائف وجدوا الأعداء قد تحصنوا به لما وصلوا إلى الطائف، وجد العدو قد دخل إلى الطائف وأغلق الأبواب وتحصن بالأصوات. وأدخلوا معهم قوت سنتهم. قلنا من قبل كيف يكون كيف يكون كيف يكون أسلوب الحصون؟ الحصون هي الأماكن التي يسكنون فيها. أما مزاجهم وطعامهم وأصواؤهم فخارج الحصون. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم وجدهم قد دخلوا داخل الحصن وأغلقوا الأبواب ليس فقط هذا هم هربوا قبل يوم قبل يومين قبل أن يدخلوا الحصن جمعوا معهم طعاما يكفيهم لسنة جمعوا كوتا لسنة وأخذوا معهم داخل الحصن لكي لا يضيق عليهم الحال فبسبب الجوع وبسبب العطش يخرجون وعند ذلك دخلوا الحصن وتحصنوا به وادخلوا معهم قوت سنتهم قوتا يكفيهم لسنة فعسكر المسلمون قريب الحصن وقف المسلمون بجيشهم قريبا من الحصن فاذا بالمشركين من الداخل يضربون المسلمين بالنبال يضربونهم بالسهام من الداخل فرماهم المشركون بالنبل رميا شديدا حتى اصيب من المسلمين كثيرون أصيبوا بجراحات منهم عبد الله ابن أبي بكر وقد طاوله جرحه جرحه وقد طاوله جرحه حتى أماته في خلافة أبي أصيب كثير من المسلمين حتى إن عبد الله ابن أبي بكر قد أصيب بجرح في هذا اليوم وبقي هذا الجرح معه يعني بقي مريضا به يعني أصيب بجرح فلم يشفى منه وبقي هكذا سنة وسنتين ثم مات بسببه في نهاية الأمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني ظل هكذا مريضا بهذا الجرح حتى مات في خلافة أبيه ومنهم أبو سفيان بن حر فقرأت عينه أبو سفيان الذي أسلم في مكة بينما الأمر كذلك أصابه سهم من الضرب فذهبت عينه وقد مات بالجراحات 12 رجلا من المسلمين 12 رجلا ماتوا بسبب هذه الضربات ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العدو متمكن من ربيهم ارتفع إلى محل مسجد الطائف الآن وضرب لأم سلمة وزينب كبتين هناك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن العدو متمكن من المسلمين العدو في مكان قوي وهو يضربون والمسلمون أسفل منهم أسفل الحصون أمر النبي بالجيش أن يعود إلى الخلف قليلا إلى مكان ملتفع هذا المكان اليوم فيه مسجد اسمه مسجد الطائف المكان ما زال معروفا اقتفى النبي إلى محل إلى مكان إلى محل مسجد الطائف اليوم إلى مكان فيه المسجد اليوم. وضرب النبي يعني بنى ضرب النبي لأم سلمة ولزينب كبتين هناك بنى خيمتين واحدة لزينب وواحدة لأم سلمة واستمر الحصار ثمانية عشر يوما وبقي المسلمون محاصرين ثقيفا ومن هرب من أوازم في الطائف ثمانية عشر يوما وكان فيها في هذه الأيام ينادي خالد بن الوليد بالبراز خالد يخرج هل من مباجز هل من رجل يقاتلني فلم يجبه أحد وناداه عبد يليل عظيم ثقيف عبد يليل الذي ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليه من قبل في الدعوة فلم يقبل منه هو كبير من كبار ثقيف من أهل الطائف فخالد يقول هل من يقاتل أين رجالكم من يأتي الي فخرج عبد يليل من ثقيف يقول لن يخرج إليك أحد ثم رجع لن يجيبك أحد لا ينزل إليك منا أحد لكن نقيم في حصننا فإن فيه من الطعام ما يكفينا سنين عندنا طعام يكفينا لسنوات فإن أقمت حتى يفنى هذا الطعام حتى يفنى هذا الطعام خرجنا إليك بأسيافنا جميعا حتى نموت عن آخرنا يعني نحن سنبقى هنا سنوات سنبقى سنوات هنا حتى ينتهي الطعام فإذا انتهى هذا الطعام خرجنا إليك فقاتلناك بسيوفنا نخرج فنقاتلك بالسيوف حتى ماذا؟ حتى نموت عن آخرنا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينصب عليهم المنجنيق. المنجنيق كنا هو الذي يرمي النار. أمر النبي بوضع المنجنيق. فنصب. نصب المنجنيق. نصب يعني أقيمة واستعد ودخل جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. دخل جماعة تحت دبابتين قلنا الدبابة هي ماذا الدبابة مثل صندوق من الخشب له عجلات يدخلون تحته يمشون به ثم يغسلون إلى الجدار لينقبوه ليقصلوه. فلما رأى الثقيف هذا صبت ثقيف النار على الدبابة الدبابة من الخشب وعندما يصب عليها النار تحرقها طيب قال فأرسلت عليهم فقيف سكك الحديد محمّاة بالنار محمّا يعني مشعلة بالنار أرسلت تطيف حديدا محمد مشعلا بالنار حتى أرجعوهم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع أعنابهم ونخيلهم الأعناب والنخيل في خارج الحصن أمر بقطع الشجر صلى الله عليه وسلم فقطع المسلمون فيها قطعا ذريعا قطعوا كثيرا منها فناداه اهل الحصن أهل الحصن نادوا من الداخل أن دعها لله اتركها في سبيل الله وللرحم نحن ما زالت بيننا علاقة ما زالت بيننا قرابة فأمل النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينادى أن كل من ترك الحصن ونزل فهو آمن كل من ترك الحصن وخرج منه هو في أمن لن نقتله لن نسبيه فخرج إليه بضعة عشر رجل خرج عدد قليل ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن تمنع ثقيف شديد وأن الفتح لم يؤذن فيه استشار النبي نوفل بن معاوية الديلي في الذهاب أو المقام طيب لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم متمنعون وأنهم لهم قوة وأنهم لن يتركوا المكان بسهولة بدأ النبي يشاور أصحابه فاستشار نوفل بن معاوية يا نوفل ما رأيك فقال يا رسول الله ثعلب في جحر هذا مثل الثعلب في حفرة إن صبعدنا قليلا سنأخذه لأنه سيخرج بدون شك هو الآن في سجن فهؤلاء أهل الطائف هم مثل الثعلب في جحره لو صبعدنا عليه سنمسكه إن أقمت أخذته طيب وإن تركناه ذهبنا لن يضرنا بشيء فهؤلاء لا ضعفت قوتهم فليست لهم قينا انتركناه لم يضر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل قال النبي لأصحابه هيا نعود ولم يستمر أكثر من ذلك فقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اضع عليهم يا رسول الله أن يهلكهم الله اللهم أهلكهم اللهم أقتلهم اللهم فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم مهد ثقيفا وات بهم مسلمين اللهم مهدهم وات بهم مسلمين واجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فاسلمت ثقيف نعم بعد وقت ليس بطويل ولكن اسلمت وجاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين طيب رجع النبي صلى الله عليه وسلم الى المكان الذي كان فيه السبي و بدأ يقسمه نقف إن شاء الله تعالى عند تقسيم سبي حنين نتكلم عنه إن شاء الله في الدات القادم جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا انت أستغفرك واتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله